اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه تغنينا به عما سواك وتعيننا به على رضاك وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك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 وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين اللهم إننا نسألك فرحا عاجلا وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا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 اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع سوء وكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا وكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم وحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه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 اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر ذندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت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 والكافرين والفجار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعننا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرخم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتنم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها ذائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم هب لنا قلوبا تقيّة نقية من الشرك وهب لنا قلوبا سليمة خاشعة ضارعة إليك اللهم لا قلوبنا بمورك الذين لا يخبو وطهرها من الرجس والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك وعطية من عطياتك وارزقنا من فضلك واكفنا شر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا وانظر إلينا بعينك التي لا تنام اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم واغفر لنا ما أنت به أعلم ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الهيوب اللهم إنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ غائبنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المآثم والآفات والزلات اللهم إنا فلنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يخفر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا الصلاة، حيا الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا. سزو الخلل الله أكبر الله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 hogy عليه múltú يا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فتقون فتقطع امرهم بينهم زبرا كل حزب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 في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا اسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في عمر من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 أكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ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 إن السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله أكبر Allahuni man hamidahu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 من رب السماوات السمع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه